والحال مرثي في سانفة عمري وماضي زماني عديت من عمري ثلاثين وشوي عز الشباب وعز منهون صاني أدري نصفت العمري الكبار من الفيح مشاكله في لعبته ما يعاني بريء لكن ما ولا شيء والياعطى يعطي بدور والسال فاهي إني على ما قيل مجني وجاني أتباعها ونفسي حقيقة هو لاهي يا كثر هقواتي وصعب امتحاني والعمر فاتوح بني ينكوي يمكن قد يمكنك فاني مليت نصف العمر والمشكلة فيه أصحادي يلي فالحشا والمحاني أسقيتهم يوم العطش فيهم المي ما منهم اللي في غمى يا سيقاني أمشي والعمر فاني واللي صفاني من زماني وعدي أطيب مرجعهم ونجم اليماني أطيب مرجعهم